معجزة عند دفن المشركين ذات يوم سأل أحدهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فأجابه صلى الله عليه وسلم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 لكنه ممنوع على من امتلأت صحيفته بأموال الناس وبأعراضهم وحقوقهم أو حتى بأموال دولته وممتلكاتها تغفر للشهيد كل الذنوب التي بينه وبين ربه صغائرها وكبائرها تغفر مع أول قطرة ينزفها وعندما يدخل قبره يرى بروحه كما يرى النائم قصوره ومنتجعاته وأنهاره ومراكبه والوجوه التي تتحرق شوقا إليه فيطير قلبه نحو ذلك النعيم فيقال له نم نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه وهي نومة مهما طالت فلن يشعر بها فالزمن يموت بالنوم وبالموت غفا شهداء بدر على النعيم ومكث نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدهم ثلاثة أيام تحسبا لهجمة من هنا أو هناك أثناء ذلك قام الصحابة بدفن جثث المشركين وقد كان على أرض بدر بئر قديمة فأمر صلى الله عليه وسلم بدفن أربعة وعشرين من كبار الطواغيت فيها سحبت جثثهم واحدة واحدة وعندما اقتربوا من جثة أمية وجدوها قد انتفخت وتعفنت وتغير لونها حاول الصحابة سحبها فعجزوا ليس لضخامتها ولكن لأن لحمه تزايل وبدأ يتفسخ عندها تركوها وألقوا عليها التراب والحجارة حتى واروها كأني بهذا المشهد يبكي بلالا فكم دفنه أمية بالحجارة الحامية في حر الصيف وكأني بأبي بكر يتذكر ذلك اليوم الذي اشترى فيه بلال ليعتقه. اشتراه وهو مدفون بالحجارة. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والأمثال، وهو لا يدري ما يفعل بها. فالوحي لم ينزل عليه أثناء ذلك شاهد صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يتوجه نحوه يحمل سيفين سيفه وسيفا قويا وجده بين الجثث ولما وقف قال يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف فقال صلى الله عليه وسلم ضعه ثم قام سعد فقال يا رسول الله نفلنيه فقال صلى الله عليه وسلم ضعه إن هذا السيف ليس لي ولا لك تأثر سعد ووضع السيف وانصرف حزينا وهو يقول لنفسه يعطاه اليوم من لم يبل بلائي وبعد ساعات سمع مناديا يناديه فارتجف قلبه خشية أن يكون قد نزل في إلحاحه قرآن يعاتبه